واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 رسول لي يَتَلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدخِلُهُ جَنَّاتٌ